بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات ولض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم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 وَمَا تَاتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَاتِيهِمُ أَمْ وما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلتنا من قبلهم من قرن مكناهم في لض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا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 ولو أنزلنا ملكا لقضي لمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل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 ولا تكونن من المشركين قل قلني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذلكم به ومن بلغ ايننكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الظلم من من افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين جن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 وسهم وظل عنهم ما كانوا يفتدون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكن تن يفقهه في وَإِذ يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَدْعُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا يكذبون بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما له عنه وانهم لكاذبون وقالوا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 الله يضلل ومن يش يجعله على صراط مستقيم قل رأيتك إن تك معرضاً لله أو تدك الساعة أغير الله تدعون إن برياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا إلى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قسط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 فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَرَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ رَأَيْتَ وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم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 30. 31. 32. 33. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 38. 39. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 41. 42. نتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي لعما والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم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 تطردٰهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتن بعضهم ببعض، يقولون: أهؤلاء إما أن الله علي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 وكذلك نفصل لايات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواتي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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل وَنَعِدِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ لَمْ رُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ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 وَلَا يَبْسُطُ اللَّهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من يَكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِن جِئْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياع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 لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرق عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسين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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَظَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ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 <تصفيق> لنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كل الذي الشياطين في الأرض حيران لهؤ وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا قيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والرض بالحق ويوم يقول كن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 إني ألاك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليلة قَبَنَ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَا فِلِّ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَ اهدني ربي لا اكونن من القوم الضالين فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اتبع فلم Kuomin beri umm maa tu shirkon. Inni wajah tu wajah illa dhi fatura sementi walam panif. Waaana al mushrikin. جه قوم قال أتحدوني في الله وقد هدد ولا أخاف ما تشركون به.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 فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمْ لَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه لضعف درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ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 Wazkiriah, wYahya, wAisyah, wIlyas, kAllum min al salihin, wIsmail, wYas'a, wYunus, wAlutha, wKullam fadzlna al alamin,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 Oluq iflasorku lakabita Allah pe bestVisas Oluq when payingitaleri Oluqead, numbers and miserable Oluqad, all ş في Hospital Oluqad Ал bur وَوَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَانٌ لِّلْعَالَمِينَ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 يجعلونه قرطاسه تبلونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم قل لله ثمذرهم في خوض وهذا كتاب ننزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بلا حقا يؤمنون به وهم على صراتهم يحافظون ومن الضم ممن افترى على الله كذبا وقال أنوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُقٌ أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَ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 ذلكم الله فأنا تنفكون فالق الإصباح وجاعي الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دالية وجنات. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات ولد أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير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 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله علوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مضجعهم فينبؤهم بما كانوا يعملون Wa aku sumu bil Allah jehd aimanim la injaatum aayatul la yuminun nabha. Qul innama layatu عند الله وما يشعركم أنها قلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعبهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائ وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غنورا ولم شاء ربك ما فعلوه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 من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 لا مضطررتموا إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون لثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقون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 وكذلك جعلنا في كل قريه كبيرا مجرمها ليمقروا فيها وما يمقرون الا بانفسهم وما يشعون واذا جاء مثل ما أنتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكو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 ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا مع شر الجن قد استكثرتم من الناس وقال اوليا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها حكيم عليم وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل من؟ كُم يَقَصُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا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 Iya, Shaa, yuzhif kum, waya'istakhlf min baged kum, ma yajauk, ma anshaa kum, min zuriyat kaumina kharin. يا قوم اعبلوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إن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 Wahai! Siapa yang beriman kepada Allah dan وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليؤدواهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفتو Daniento ini menjadi milib dan者 yang tidak membebaskan hanya bom mereka terbuat halnya dan milib dari penjah yang tidak membenarkanikannekannya وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَا أَنْ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Bualu, apa di buntul ini? Lain ramai, kalicatul, lizukurina, wamparum, ala azwajina, waiyakum, meyten, fham fihi shurka, syajizihim,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 Wahyu yang diciptakan dengan mawar dan bukan mawar, dan pohon dan tanaman yang berbeda, dan buah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 اشتملت عليه ارحام نسين نبئوني بعلم كنتم صادقين ومن لبن اثنين ومن البقر اثنين قل أم اشتملت عليه أرحام ننسيين أم كنتم شهداءه وصاكم الله بهذا فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا ليضلن الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا نهل لغير الله به فمن الطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفري ومن البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا Khalikah kethera. Lain-lain min. Qablihim. Hatta. Daqub. Sana. Qul. Hal. Aidakum. Min. Ailmi. Fatu. Khurjoh. Lana. In. Tatabon. In. Al. Zan. Wainan. قل فلان لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلما شهداء اقم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 We will shall pray those with one another. Do notова dontils bek futuro f yelled as by Do not kill the soul that Allah unconditional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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدا مَا رَحْمَتَ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابُنَا نَزَّلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُونَ على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لونى أنزل علينا الكتاب لكن Qad jaa'akum binaatun min Rabbikum wahdu wa rahmah. Faman allamu min kathbab ayatillahi wasud fa'ala. Sana jizi al-ladin yasudfuna'naayatnasu. العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ربك أو بعض آيات رب؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعو نفسني منها لم تكن منت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تظروا فَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ من بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجازى إلا مثلها وهم لا يضمن قل إنني هدى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 لا غير الله أَبْغِ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ الَّلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّأْجِّعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ أنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما. وإنك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم